فأهلكنا شد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لا نخلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا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 وإنا إلى ربنا لمقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا أَصَابَ اللَّهَ رَحْمَانٌ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عبدناهم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 وَإِنَّ على آثَارِهِمْ مقتدون قال وَلَوْ جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إِنَّا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذابن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أُوحِيَ إليك إِنَّكَ على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لذكر لك ولقومك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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُفْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ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 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم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 فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيا بغته أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ منها تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ